فضيلة الشيخ هذا أن ساء يقول أنا إذا طلبت العلم وحفظت القرآن يأتيني خمول وكسل فهل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ توجيها أن تترك الخمول والكسل إذا يأتيك شرد منه نعم يعني الإنسان إذا كان صادقا في أمر لا يؤثر فيه خمول ولا كسل لو قيل لك إن بهذه الدار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 وبارك لي في علمي واجعله علما شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون أين أنت من هذه الرياض الزاكية أين أنت من هذه المجالس التي فيها الدرجات العلا من الجنة يسأل الله ملائكته وهو بخلقه عليم فيذكرونك تصعد الملائكة إلى ملك الملوك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 ما أسفنا على راحة الأبدان ولا على صحبة الخلان ولا على ما يكون وما كان ما أسفنا والله إلا أننا ما قدرنا الله حق قدره. هذا العلم ليس محلا للخمول هذا العلم ترجف به القلوب كيف تنام وأنت في ذكر الجنة والنار كيف تنام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 فتبا لدنيا أبعد الطالب علم عن الله وطوبا ثم طوبا لمن عظم الله حق تعظيمه وأجل الله حق جلاله وعرف لهذا العلم حقه وقدره يا طالب العلم اتق الله وعلم أن الله مطلع على شريرتك فإذا أردت أن تطلب العلم فاملأ قلبك تعظيما لله وخشية لله تكن من السعداء الفائزين الأولياء الأصفياء الأطقياء إن العلم ليس لله ولا للخمول إنا سنلقي عليك قولا فقيلا واعلم أنه لا يأتيك الكسل والخمول إلا بسبب الذنب ولا يأتيك الانصراف عن العلم إلا بسبب الغفلة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 اللهم إنا نسألك علما نقربنا إليك اللهم اصرف عنا في العلم كل ما يحول بيننا وبينك نعوذ بوجهك من الرياء نعوذ بوجهك من الرياء نعوذ بوجهك من الشمعة اللهم اجعلنا من خافك واتقاك وابتغى رضاك فألهيته عن كل شمعة ورياء وملأت قلبه بتقواك وخشيتك فجعلته من الأصياء اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا اللهم اجعل حظنا في هذا العلم اوفر الحضوض اللهم اجعل حظنا في هذا العلم اوفر الحضوض واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب شليب اللهم سلم قلوبنا مما اللهم سلم قلوبنا سلم جوارحنا وارضعنا في ظاهرنا وباطننا اللهم إنا نعوذ بوجهك أن نريد بهذا العلم غيرك اللهم إنا نعوذ بوجهك أن نبتغي بهذا العلم سواك اللهم قو, عزائمنا اللهم قو عزائمنا وشيد في العلم أركاننا اللهم قو في العلم سلطاننا وثبت به أركاننا واشرح به صدورنا ونبر به قلوبنا وقبورنا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك أن ترحم مشائخنا وأن تجيهم عنا خير ما جزيت عالم عن علمه اللهم ثقل موازينهم اللهم ثقل موازينهم واجزهم عنا خير ما جزيت عالما في تعديم، اجبر كسرهم واغفر ذنبهم اللهم نور قبورهم يا إله الأولين والآخرين اجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت عالما عن علمه وارزقنا الوفاء واجعلنا من البررة الأتقياء وسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وألحقنا بهم على الوجه الذي يرضيك عنا ولا تجعلنا من بعدهم خزايا ولا بفتنين ولا مغيرين ولا مبدلين ثبتنا على الحق يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم فرجهم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا واكتب لمن عداه وآذا أهله ذلة ومهانة ودمارا وقهرا اللهم شتت الكفر وأهله اللهم دمر الكفر وأهله اللهم اقسم ظهورهم اللهم, شاد... اللهم زلزل أركانهم وصدع بنيانهم اللهم دنس شعارهم لا إله إلا أن تحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ورحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق لات أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم لكل برل وتقوى اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بكل خير اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم, هادي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين وعمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا ومحبينا ومن حضر معنا ومن غاف ومن أحبنا فيك اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المشيئين منا للمحسنين وثبتنا على طاعتك يا أرحم الراحمين واجمعنا في جنان الفردوس على سرور المتقابلين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين